مهدينا معايا مرنا والمهدي كمل كمل معايا مرنا والمهدي مهدينا هلا معايا مرنا والمهدي احنا ظل نحسب علامات علامة علامة نحسب علامات على علامه انضل نحسب علامات علامه اي تعاود بعدل القياب يا مهدي بسلام اي تعاود بعدل القياب يا غايب ويلي يضنا جرحنا بكذا يا غايب ويلي يضنا جرحنا بكذا يا غايب ويلي يضنا جرحنا بكلام اي تعال اسمع يا كلام من تعال اسمع يا غايب كلام غايب بعد بعد تعال اسمع يا كم جرح بينا كم جرح بينا كم جرح بينا وين مهدينا ما يمر معي ما يمر بي <تصفيق> اربينه وين مهدي تعبيد تعبيد ما يا يجبل مشع علي الشط علامين الشط غيور انت ويا قلبك عكابين غيا غيور سيد عبد الخالق لمحنة <تصفيق> أين الغايب يعود يجيب البشا أين قول الغايب يعود يجيب البشا يجيب البشا طب نشقد حسابنا ولا ما الاشار حساب نشقد حساب ولا ما بعد حساب الجينة لازم الجينة والمدينة ما يموربينا والمدينة ما يموربينا والمدينة اي حلم اصبح نشوفك نظير يا غاك تعالوا وحدة وحدة نعدلكم وصال اي تعالوا وحدة وحدة نعدلكم مصايع تعال وحدنا عدلك مصايع حل اصبح نشوفك يا حاضر يا غا حل اصبح نشوفك يا حاضر يا غا اي تعال وحده وحده نعدلك مصايع تعال وحده هلا المصايع حبيبي حبيبو انت تشتاق تشوف الحبايب بعد حبيبو انت تشتاق تشوف الحبايب اي دخيلك لا تلومه لا ينوح ويعاتب دخيلك لا تلومه تشوف حلو ويعاتب دمعه تبعانه دمعه تبعانه دمعه تبعانه والمهدينا ما يمر ما يمر وين مهدي بعد بعد ما يمر ما يمر بينا وين مهدي اني تعال شي عبرك ترى عدك وله تعال شي عبرك ترى عدك وله وبعد حرب الاباده يا مهدي عيونا حرب الاباده نصيحوا ما كناصر كرامة ونشاط نصيحوا ما كناصر كرامة ونشاط ايه نصيحوا نصيحو ما كناصر كرامة سيخ شباب نصيحوا ما كناصر يا اما يا نسوح الحراير من البيوت غصب طالعه ايه مهدينه وين مهد ما يمر بينا ما يمر بينا وين مهد والله مهدينه ما يمر بينا وين مهد شي ما يمر ما يمر بينا وين مهد تعال شي عبر جت رعدك وينك يا مهدي علنو اي بعد حرق العباء هلا يا مهدي اي نصيح وما تكون عاصر كرامة ونسوح صيح نصيح وما تكون عاصر من البيوت غصب طلعب ويننا يغايب ريحه وين مهدينا تعودي فقط strength, gin dag, ki bihadi bihagi pehadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bihadi bur Aíza, ya, mahedi bihadi bihadi bihadi سعيش انتصارك حلمنا على الواقع سعيش انتصارك منتمي مني انا منتمي مني انا منتمي مني انا وين مهدينا يب ادر مشتاق <تصفيق> تعودي فقه اي يا غايب ادر مشتاق تعودي بفقه يا مهدي وثار شعاري وشعاره يا مهدي وثار شعاري وشعاره بعد يا عبد الله عطشان بقاب يا ابن عيش انتصر الحلم نعله ونعصر ابن على الزهراء وويلي على الزهراء على الزهراء <تصفيق> يا, فاطمة، يا, فاطمة، يا, فاطمة. <تصفيق> يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا <تصفيق> فاطمة أبدو الله يا زهراء ما ننسى حسين يفرحه يفرحه هذا